بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام شر ما خلق في أدنى الأرض وهم غلبهم سيغربون في بضع سنين لله لمغ من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح بينصر الله يومصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن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 الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسنا وإن كثيرا من الناس بلقاء بهم لكافرون، ولم يسيروا في الأرض فيعرضون كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم. وَتَوَاثَوْا وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلث المجرمون ولم يكن لهم من أذين يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضى يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا.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 ومنا ل تسكنوا إليها وجعل بينكم مودته ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْفٍ نَتِّكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقومي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 124. كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل لعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكة أيمانكم من شركات فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم، تخافونهم كخيفتكم، أنفسكم. كذلك نفصل لايات الضوبي. تبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من ظل الله؟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 الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا منهم بربهم يشركون شرب ما أتيناهم فتمتعوا فسو فتعلمون أما ذلنا عليهم ثلقاً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ يَبَثُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِطَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآلَمْ وَالْمِسْكِينِ وَبَنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ فلا يربو عند الله وما آتيتم من ذكاة تريدون وجه الله فأولا ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب تيد الناس ليثيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يروا في الارض فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان يَئِجُّ يَوْمَ لَا مَرْدَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذِي يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من رحمه وقبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 كلا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء.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 ويقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم ولي تَبِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ولقظَرَ بنا لِلناسِ في هذا القرآنِ مِن كلِّ مثَلٍ ولَئِن جَتَهُم بآيةٍ لا يَقُولَنَ الَّذينَ كفرون يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون